نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها وجعل أهلها شيعا يستضعف قايفا فمن منهم يذبح وبناءهم يذبح وبناءهم ويستحي النساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استغعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني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 وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربقنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنبه وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدل فقالت هل أدل على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه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 من القوم الظالمين ولمّا توجّهتِ القائمُ مدينًا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولمّا ورد ماء مدين وجد عليه أمةً من الناس يسؤون ووجد من دونهم مقراةتين تزودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يسطر الرعاء وأبونا شيخ كبير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 أن استنار اللعل آتيكم آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما جاءها فلما أتاه لودي من شاطئ الوادي أيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقعصات فلما رآها تهزك أنها جان وَلَا مُذْبِرَ وَلَمْ يُعْطِبْ يَا مُوسَى أَقُبِلْ وَلَا تَخَفْ قَفِينَكَ مِنَ الْآمِينِ أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واغمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين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 سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى بمن جاء بالهداه من عنده، ومن تكون له عاقبة الدار. لا يفلح الظالمون، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير فأوقيدي لي, لي يا همان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي الطليع إلَى إله موسى وإلَّا أضلّه من الكادبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا وظنوا أنهم إلىنا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فأغر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أيم؟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 مَا كُنْتَ ثَوْيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَلو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّ كُنَّا مُرْسِلِينَ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 وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءهُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مُوسَى أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرٌ تَغَاهَرَ قالوا إنا بكل الكافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستزيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ومن ممن اتبع هواه بغير هدى من الله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 يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْرَ وَمَا وَهُوَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهر سرمدا الى يوم القيامه من إله, من, إله من اله غير الله من اله غير الله من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغو ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون ويوم ينادهم فيقول م فيقول أين شركاؤي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هات برهانكم, فقلنا هاتوا برهانكم برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون.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 ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك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 وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْسَا بِهِ وَبِذَارِهِ الْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُولِهِ من وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا ما كانوا بالأمس يقولون ويكن الله ويكن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا لا أمن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علبا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسرة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى فلا الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن وَأَنَّنَا لَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ۖ وَالرَّبُّ أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مبين وما كنت ترجو أي القايلك الكتاب إلا رحمة من الربك فلا تكون النّظير للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكون النّ من المشركين ولا تدع مع الله إله آخر لا إله إلا هو كل شيء هارك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون